وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فصل ويجوز ترخيم المناد المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا فذتاء مطلقا كيا طلح ويا ثب ويا ثبى ففتحة وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعف يا جعف بهدك ضمًا وفتحًا أم فصلا فصلا فصولي بابي منادى يعني بابي شي مستقلني بابي ترخيم ترخيم يعني نقص ترخيم يعني نقص يعني حرف ينزل يتر لمنادا حذف كيت أوكيو وا أوكيو تري ترخيم طبعا بشروطي يخوي بوي الله يجوز ترخيم المنادى المعارفة أو مناديك المعارفة بيت معرفة بيت أو جائزة ترخيم تعروبة بدت ترخيم يش بديت يلا حذف آخر نكلا أولا ونكلا ناوراستا ولا آخرا و علتي ترخيمك تخفيف يعني علتي اش تصار فيني برشتي برش تيش وكو حبيت لبر اسبابي اعلال وابدال ونقل اوش يعني تخفيفا وتراوى يا عثم ما بس يعني عثمان يا عائشة بفتح يا عائشة تو وهر وها وهو حذف اخره تخفيفا فذو التاء يعني او من مناديك مختوم بالتاء فذو التاء مطلقا يعني شي مطلقا يعني علما كان او غيره ومن غير الشروط يعني همو همو كلمه كتاي في كتا منادى مادام دام تاء الفاء وهم مطلقاً درسته شي تيبكيت درسته ترخيمتي انجام بدرت علم بهتيان علم نبيت وشروط كان كباسيان اكات استه هبنيان فذ التاء مطلق كيا طلح طلح طلحته اما تاء الفاء مختوم بالتاء علم المشرطي عالميا بيويسني بوم مختم بالتا فابرقيت شي ويا ثبة ثبة ثبة يعني جماعة علي يا ثبة يا جماعة سيدي كي أتواني بلي يا ثبة يا ثبة يعني تا أكل لا أبي حارشي كالترخيم كدو نقص كدو جي ماوا فتح ماوا بل هناك من هي لغى ينتظر لغى من لا ينتظر تفصيلك يا طال من صرف تهبيبا جالس الاصلق كي يطلح ويا ثبى هو عند عمليه البوي هل جاري شر بنصر اصل دعى او الجائز يا جائسني كي يطلح ويا ثبى وغيره يعني غير ذو التاء هواي كتاء يبي والنبت بشرط يعني جائز بش بشرط يجوز بشرط بشرط, بشرط ضمه بمبني على الضم بج يعني غير مم مختوم بالتاء مختوم بالتاء شرط يجي بطلن مختوم بغير التاء يا غير مختوم بالتاء أو كاتب شرطي يجيب ضم بيت وعلى مش بيت ولا حرفيش في البيت انجا درسته كيا جعفو كيا جعفو ويا جع ف هاك قلت يا جعفو خوي اصلا يا جع فرو يا جع يا جعفر راك ترخيمه نقصك حبيب الله يا جعفا، كوتد يا جعفه رأيك حذف كده يعني الدواء أو يكحس فيك الدسكاري كي ناكي كلمة ناكي حركات ناكي أما اللغة اللغة المن هي حذف كد حركة كالكوتائية هي لسلح أي ديته بيش يعني كلمة شيء لغة من ينتظر من ينتظر من لا ينتظر دول لغة هي. اتواني لسر اصل بروي يا جعفر راكه حذف ب حركه كشر و سطوه اجبيت اعراب الشكي منادى مبني على مبني على الضم على على الشيء على على الحرف البن من الاخر المحذوف يا علم ما حذف يعني محذوفه حرف ك حركه كشر و سطوه تسكاري بخيش تكن تر ناكي بل ام كثير كتير أو, او حركة محذوفك لسه الحرفي اخير رشتوى ايديت او حرفك استأخير من احكام المنادى الترخيم بكل شرحك أطوى. وهو حذف اخره تخفيفا وهي تسمية قديمة ان الترخيم تسمية قديمة ابن هشام قال قديمه يعني اشتكى بي وسراو چونك مشتمر هيل سر ايا ترخيم لقرآن ودروس هي الدروس دي ترخيم للقران ودروس هي الدروس دي وايا هاتوا ام علي هاروترا اوفيس يعني اشار هيك ابو علي يعني تلقيم للقران ودروسه بو دفاع عنك وهو حذف اخره تخفيفا وهي تسميه قديمه يعني اشتق من اسوت بيته هناك يعني قائل به من السلف قائل به من السلف ويقال وروي انه قيل لابن عباس وروي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي يعني يا مالك إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي فقال ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم هنا يعني شي وايد شي شي شتيك وايلا ولكن يجب كذبيت يكون هناك جهنميه كتب كتب كترخيم كان ذكره كتب وغيره كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب يا عثمان وبل يا عثم ويا جعفر وبل يا جعف ويا جعف حاتون ردي أمانيا داوتك بعورا بقى شيء هي ترخيمها بو اهلي علينا أو كسي ترخيمه كان منبسطة ومنشرحة ومرتاحه وأنا أمارت رجلا مقابلتي أنا مسألة أونية لم ننبسط ولا نشرح وتجانى أو مشغولا غولا كلمة كان بوتوعنا كدا لقد كانت مكان أقرب وطاوناك رابي وكيف ترخيم ذلك؟ مينة وانية بيلا عموما لبرأة او خراعي كباسمان كد وروي عن أنه قيل ابن عباس دعوة المتابعة كد إمام القرطبي يعني يميل إلى أنه لا يعمل به إن شاء الله قال القرطبي قال ابو بكر الأنباري لا يعمل على هذا الحديث قال القرطبي قال القرطبي قال ابو بكر الانباري كما معروفه نحويك المعروفه لا يعمل على هذا الحديث لأنه مقطوع لا يقبل مثله في الرواية لا يقبل مثله في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله احق بان وكتاب الله احق بان يحتاط يعني احتياط يحتاط له وينفى عنه الباطل بان يحتاط بأن يحتاط له وينفى عنه الباطل وقال يعني الانباري وقال وفي صحيح البخاري عن صفوان ابن يعلى ابن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قوسك داخل بإثبات الكاف أماش إصطلاحي كي قوانا ألين مقطوع شنك لم حيما لمصطلحي حديثة أويا ما وقف على التابعي مقطوع أو ما وقف على الصحابي ما وقف على الصحابي فهو موقوف وما وقف على التابعي فهو مقطوع وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي فهو مرفوع وما رفع إليه صلى الله عليه وسلم من التابعي فهو مرسل اولم يصلح معروفه ها صار. او هنا دروس صور دروس باب التوسع يعني وروي انه قيل ابن مس... عباس اباس ان ابن مسعود قرأ ونادى يا مالك فعلماء دين الله البهشه ابن عباس اقر ابن مسعود ام انكر انت عيب ما كان اشغل ما كان اشغل اهل النار يعني ما اشغل اهل النار عن الترخيم هنا كان زائديه كان لابا ما اشغل يعني اي شانه مشغول اهلي اقل الباري ترخيم ترخيم ليشيو او ان ليشيو أم اما ابن مسعود كيل رايي حياتي نفي نفي وروي انه قيل لابن مسعود. بلان وهو حذف آخره تخفيفا، وهي تسمية قديمة. أجا روي أنه قيل. يعني السياق كحق الدليل بين أبو إثبات. بلان بشيء نأتي، ببنفي. يعني بعض ضعيفش. وروي أنه خلي ابن مسعود أبّاس إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مال. فقال ما كان أشغل أهل النادي. عن الترخيم هنا ذكره الزمخشري وغيره وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه يعني لو ضعيفا ضعيف البرجي أجرك ناجرا عذاب بريع عذابك أو كاتشيا بو لا كلمك ناتوانا ذلك تجتي يا مالك لبر ضعف يعني يا مالي يا مالي عموما من احكام المنادى الترخيم يعني ثابته وشرطه ان يكون الاسم معرفه ثم ان كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علميه بل خنا يعني ولكن هذا هو مسؤول عن الثلاثه و هي الجماعه و هي الجماعه نبت، الجماعه هي الجماعه هي الجماعه هي الجماعه هي الجماعه هي الجماعه هي الجماعه هي الجماعه هي الجماعه هي الجماعه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 لدرس كاني عجرميه وثمان هندك لعلماء معرفة كان حوت كان حوت عجرميه عليه بينش اسم موصول اسم إشارة أكابه الاسم المبهم بو عليه معرفة بينش أما أود أنا من نوزك يقدر هنا وثمان اسم إشارة واسمي موصول دو داني سربخوان كلمان منششش وكل زور بكتبه كأنه طبعا هندك يكشتين شيء كان نخيري مقصودة أكنا معرفة. بلم صحيح قوي كان شريه بلم مقيده بموصوفه تعيين تجاه درسه بيت معرفتي تجاه درسه بيت بلم هل لا يزال لكريشيه مقصوداه بلم لم بابا لم بابا تعيين تجاه درسه بيت ازاني شد ما بسطه لو بابا علم معرفه يا ثبته بلم علم اجنيه كما تقول في عائشة يا عائشة بفتح وإن لم يكن مختوما بالتاء أقل مختومنا ببتاء فله ثلاثة شروط أحدها أن يكون مبنيا على الضم والثاني أن يكون علما والثالث أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف وذلك نحو حالث وجعفر حالث وجعفر حالث وجعفر حالث دواء ويكبوت علم هناك اسم فاعل دعاء ويبوت الناوبو الشخصي جعفرج ناوبو الشخصي لا بدأواي على من ولا بدأواي لسية حرف زياترا ولا بدأواي مبنين لسرضم مبنين لسرضم يعني ساق بقولي منادين كين رنيا حادثوا يا, يا جعفروا كابوبينا على السرية كما بيني صرضا لسيج زيادة و على ميشن التوينبرين يا حاري يا حاري حرفك حذف كين ين يا جعفة ين يا جعفو أصلكي جري أخوين يا جعفة يا جعفة كي من كده الراع كمان حذف كده ولا يجوز في نحوي عبد الله وشاب قرناها أن يقولون ان ابوكي الله ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو ليس مضمومين ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو يا هو ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو ابوكي هو روزنيه. أقول تركيبك، تركيبك اسناديج به شابة قرن. هل اصلا شيء فعلو فعله؟ لبرؤي حركة تقدر ناكيه. أقول كده منادا. أسبلا ناي شخص يكذكر كده ناوي ناوش شابة قرنها. بشر. بانجيكا. يا شابة حكاية نايلة حركة منادا حكاية منع من ظهورها. شيء شتيراه للمحل ب بالحكايه مادام دام زمدناش. كابو الشرطه بي ضمن درچيت بي مادام ما دام ضمنيه لانه ليس مضميني ولا في نحو انسان مقصودا به معين حتى بلي يا انسان تنانك تمشاك معينيش طالما لبروي علمني لابد اوه علم نية ايسا اقا تاي فيه ويقيديني با علم اشنا بيت واضحة با معينيش بيت بانشريش مقصودش بيت با لابد اوه تاي فيه نية الا بهاتش بيت علم بيت ولا في نحو زيد وعمر وحكم لانها ثلاثية زيد اشنا سبون يا زيدو نبي ترخيمتي يا رب ده لبر لا لا او كانت يعقد شبكين حد فيكين. وعمر عمر شي هناه حتى عمر تشوار يا سيانه للرسمه عمر أيوة وأجاز الفراء التلخيمة في نحو حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط كيف هي كل علماء على دلست لا حكم حسن ونحوهما هذا شيء كثير كحرفيبا وسط كان متحرك بي. قياسا على إجرائهم نحو سقر مجرى زينب في إجاب منع الصرف لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه أليه لبابي لبابي سقر وكو زينب زينب ممنوع من الصرف سقرشا ممنوع من الصرف داناوه جون سقر وكو حكم زينبي لا في في منع الصرف وكو تشين امبردو يعني أجر ممنوع من الصرف تنل بيرمده تماشه هند مؤنثه على مش, علي مش. بدين. ممنوع من الصرف ممنوع من, فيه بلان ساكنة جائزة فيه جائزة فيه ممنوع من الصرف في بدي طالام لبروي ساكنه جائز الصرف في بدي جائز الصرف في شفيندي ممنوع من الصرف بالان عليشي لسقر سقرك شونيكه شونيكه لسقر بس لبر ساكنية حساب كدوا ولكن اصبحت مجللا ان تتبع من تتبع لكي تتبع لكي تتبع لكي تتبع لكي تتبع لكي تتبع لكي تتبع لكي تتبع لكي تتبع لكي تتبع لكي وشن ثلاثي ثلاثي, <تصفيق <تصفيق ثلاثي أكيد تشي نه ثلاثي ممنوع من الصرف أي باش هندبو نا كيد ممنوع من الصرف أها. دي بقى... دي آه على باش دوت ديمان إيش لم هو يا محرك الوسط ساكن الوسط لا يخلو من ضعف. ونحوه ما من الثلاثيات المحركة الوسط قياسا على إجراههم نحو سقر مجرى زينب في إجابة منع الصرف لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه وإجرائهم جمزا مسألي جمزا لحركة وسطه مجرى حبارة في ايجابي حذف الي في النسب لا مجرى حبلا في إجازة حذف الي وقلبها وقلبي ها جمزا يعني غاردان غاردان ها هو نرمغار ها هو لا اسة جمزة، جمزة لبر أوي مكان متحركه وكو حبارين ليك دوا حبار أجر، أجر كاتك نسبة رزكي علشان حباري، حباري، حباري يعني همان كي في أدنى في حذف ألفه في النص. و قُچيلي اكن و قُ خُبارايلي اكن خُبارا طبعاً ناوي طييديكا بقَت رمادي اللون يشبه الويزح او خُبارا يا بالندهيكا طييديكا بقَت قازيك رانجي او جمزها بس لبر اوي وسطكي ساك متحركة وكو حبارة حسابيان بوكو حبلانيها حبلانيه اوي وسطكي ساكنة سيدكي لا إجازين دوا حذف كريت بانمونا ببيتا حبلي حبلوي اما واضح دوباريك امو مو ابي اشتاياك آه فرّ فرّت شيء كده دوشتيه نوى دوشتيه نوى يكمل من بس كده وتم حكمه حسن لبروي محمد صلى الله حكمه حسن لبروي مح و هو يكمل يعني واضح دوم يعنيش الله تماشى كده جمزة لقال حبلاية جمزة وتم جودك إلى حبلايش يعني حامل الي في حبلا و ألفي جمزة معناها على حدويشان الفكانين الف شيء الف تانيثه كاتج نسبيا الي, ألي, ألي, ألي, ألي بونمنا جمزا جمزي نسبه الي تبالد الي تبالشتق الي جمزي ابي الفه كحذف ليك دو وجائز شبرين حبلوي يعني ألفك قلب كي نواو الله يسر صر سر صر بس أويك لم يانا ساكنة لو يانا متحركة فالرأي جمع أدام بني حركة لوسط او دولي هي لجمزاو حبلاو لسقرو هن الله يعني ما نجلن بابا أما بجائز أزانا لترخيم أما بجائز أزانا ثلاثي اكريت شي بيت ترخيم بكريت بكم ثلاثي اجر ساكن نبي چونك اگر حذفت كدو ساكنش بو او كاته حرف اخيرش موقف عليه او يا حرف زندولنا و كلمه يكبر واضحه لبرهوا ساكن بلا متحرك درسته يعني سا حكم تواني يا حكا يا حكه من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله <تصفيق> نحن حسن حسن يا حسيت واشرت بقولي كيا يا جعفو يا جعفه ضما وفتحا بعضهم الى ان الترخيم تزعقتا لم جعفو وفتحا هدوشي إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف. يعني أجر حذف كذا يتد تو باسنك. شتى نما. يعني حركة ح حركة حركة درجت وا. بول من الله را يا راكت حذف كده بالترخيم. يتد ملا يا جعف كوابو <تصفيق> أم كلمة مبنية لسر ضميج لسر شيبو ولا سرعة تورجتو حرك بيا يجوز فيه قطع النظري عن المحذوف فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه يعني لغة من لغه من لا ينتظر يقدره يعني أجاود يا جعفو وغوايا الراع حرقوا درسينك شن جعفروا أدو يا جعفرو سريع يا جعف مادام تشاوري او زمم محزوف الناكي لسراء اكار هابو اكاتي خوي. بيوت اللغة من لا ينتظر يعني تشاوري او الناكي كانت تشتيك هي محزوف امانا هل يستاع اوي كماو حساب اسمي شبوكي تو. يعني كون اعرابيكي يا جعفو مبني على مبني على الضوء نالي اصلاكي وابو وابو بوشي لأنك لا تنتظر المحذوف أو فيوث اللغة من لا ينتظر <تصفيق> أو الضمي تازيت على او منك أو الضمي بناء ينظمي حرفك الضمي بناء بوشي لا تنتظر ويسمى لغة من لا ينتظر ويجوز أن لا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا ويجوز أن لا تقطع النظر عنه أتوانيش حر اللي بتشعبي بجريده، بل تجعله مقدرا فيبقى على ما كان، فيبقى ما كان على ما كان عليه. أوه هي ويسمى لغة ويسمى لغته من ينتظر، يعني استا يا جعفة منادى مبني على الضم. المحذوف الذي كان على الراء المحذوف بون يعني مبني نيلة الفتح شنك تنتظر المحذوف لم زه انتهر شماوة أو في اللغة من ينتظر فتقول على اللغة الثانية في جعفر يا جعفة ببقاء فتحة الفاء في مالك يا مالي ببقاء كسرة اللام <تصفيق> وهي قراءة المسعود وفي منصور يا منصور يا منصور ببقاء ضمة الصاد يا منصور يعني ببقاء ضم ببقاء ضمة الصاد وفيه رقلا يا هرق ببقاء سكون القاف إعلامك محوَّفة وحركك شجوا يا حرقلو وتقول على اللغه الاولى من لا ينتظر كما في جعفر. ينتظر, نا ينتظر. يا جعفه يا خويا فتحي كابو حشاوري حشاوري <تصفيق> نعم اخو مبني له شيء تنتظره يعني لا يزال في ذهنك تقدر هناك ضم محذوف بل ام كرت الضم ايثر حسابك حسابي نبوب كدوى او خدوه او لغيت هي من لا ينتظر وتقول على اللغة الأولى ما لغيل من لا ينتظر يا جعف هروقا الراء هالنبوبه يا مالو يا هرقو يا هرقو وكوا يا هرقلو أرنبوبي ما كان نبوبي بضم أعجازهن يعني وهي قراءة أبي السرار يعني السرار. أوي والله أعلم. أبو السرار ين السرار بلام أوه صحيح حبة بيفتح والله علّ أبو السرار أكو خيطة تحديكي كدوة ها وهي قراءة أبو السرار الغنوي غنوي إذاك السبب اللي غني غني دولة من غني بحال غنوي نسبة بون من شخص ناوي عاصم بنو غني هاد شيء كوري أوبي أو ناوي أوبي الغنوي كشيء نسبة لا غني كنوع شخصك وهي قراءة أبي السرار أبي السرار شخصيك كان يروي يعني أكترجمك إلى حديثه كان يروي عن أبيه عن عمر ابن عبد العزيز أو مرتبة كان يروي عن أبيه عن عمر ابن عبد العزيز وكان فصيحا وكان فصيحا أخذ عنه أبو عبيدة كأبو عبيدة إيكا كلا إمي لغا إيكا كلا إمام كان ما بسم اللغة نكنحو لغة وعرب يعني أبو عبيدة لا أبو سرار روايتي كدوه لغة روايات كدوه وكان فصيحا أخذ عنه أبو عبيدة ومن دونه تنانت هاولفو هاويني لما جالسي مازينيك هيك علماء غوركاني الصرف لما جالسي يكتل المهم ابو السرار هاتشان معروفني طالما يكتل اوانيك فصيحه وعلماء اشتين لي ورقت ولا لغة وهي قراءة ابو السرار الغنوي يا هرقو ويا منصو باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم يعني ام ضمي ضمك كونك النيم ضمك كونك النيم توازل وعينيك الرسول اما ضميك تلا أه. ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان ومن نحو معد كرب الكلمه الثانيه ويحذف من نحوي سلمان يعني ليلا باس بو اود بوك اجر حروف الهبن وكو ا وكو واو كو يا سلمان منصوب واو مسكين ويحذف من نحوي لك او كلمانيك حرف علاء اكون تشارماوا سكة سلمان سين لاميم ألف كوت شوارموع يعني السحرف برون دعائي حرف علبة منصور ميم نون صاد واو هاتوع منصور بونم أنا أجر أجر ترقيم منصور سير يا منصور شيا منصور مسكين بونم مسكين سيرك ميم سين كاف هاتوا انجايا اللي لم جرا اقروا هات دو حرف هات فكري ومن نحوي معد كرب يعني مركبي مسجي مركبي مسجي اقر مناداب ومرخم الترخيم اتكيد عجوزكي لا يعني او ناوالي قدر او مسجي دو دوهم دانكي لا لا. ومن نحوي يا بعلو، ومن نحوي معد كرب الكلمة الثانية المحذوف للترخيم على ثلاثة اقسام احدها ان يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا او ايكا باس مانكت لو بيش يك لي ابيتاوه او بكا باس مانكت والثاني ان يكون حرفين وذلك فيما اجتمعت فيه اربعة شروط او ايكا شار شرطي تيا بيت دو حرفي حذف بيت شار شرطك تشي بشين ان يكون ما قبل الحرف الاخير زائدا ان لو دو حرفي كحذف كرين حرفك زائد بيت وكيا اواو الف انا والثاني ان يكون معتلا او زائد حرف علبة ألف وواو يا بيت والثالث أن يكون ساكنا شو مك نابته بس ساكن بيت والرابع لو شتو أجر وعود بيه بعلم أجر بيرشقي مفتوح بيه أبته لين بعلم نابته علة كابو بحرف علبة ومد يش بيت مسكين بيرشقي ياك بيرشقي كسرية منصور وو كبيرشقي ضمي أنجابته حرف مث والرابع ان يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها يعني السيح حرف بلا وسر ولا بيشي وهبيت. وذلك نحو سلمان ومنصور ومسكين بلان مسكين وصف نبي مسكين شخص مسكين يعني ستوبرنا يا مسكينو. خطو وصف مسكين خطوان منادي كلمة ناكي كوصف بي ابي شخص يبيناه مسكين بيت. شخصك بناء مسكين بانجا تشيا لدبر بناء على لبرئ عالميه انجا ترخي امتيار رواده بالي يعني سيئك الى بنائك لمكن حروف اصليه يعني اياس منصور منصور نصريه اصلك سلمان سين لام اصلك مسكين سكنية أصليك يعني أو حرفين ما قبل الاخيره بيجي بيت زائد بحروف أصلي نبه تقول يا سلمو ما بس يا سلمان يا سلم ويا منسو ويا مسكو يا مسكو يعني يا مسكين قال الشاعر يا مرو يعني يا مروان مروان كري عبد الملك إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس مطي أو حيوانيتي كفية كام سوالي بوا يا مروان إن مطيتي محبوسة على كم وطاوستاو نار ترجو الحباء داوي عطاء لخشندهي تو اخر کشتن پی وربها يعني وصاحبها صاحب المطية ها اخو يعني لم يئس ورثنا ببي تعقدنا بنهر شاهدك يا مرو يا يري يا مروان يا مروان كشيع الفنون هتو حذف بو ترخيم بابا ملاطفش تا يريد يا مروان وقال الاخر خفيف انظري يا اسمو يعني يا اسماء خفيف انظري يا اسمو هل تعرفينه يعني اي اسمى بوسته تماشاك اي اسمى بزن اي ناس ما ماوسي يعني يقصد نفسه يعني هل تعرفينني؟ ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار علما لأن المعتل أصلي لأن الأصل مختير أو مختير ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار علي كلميك واد بني كأليف يكلا ما قبل الأخير هاتوا لا بيشي وسي حرف رشتوا أقربون معلم مع ومختار بمختار لاي شخص يكا مختار أبني حرفي مادة لا بيشتان هاتوا بلان لبرأوي حرف علكا زائدنيه. شن اصلا مختار لشي وهاتوه اختير مختير الياء المتحرك مع قبل مفتوح قلبت الفا مثل مختار اختير مختير مختير اسم مفعول اسم فاعل مختير مختير مختير الياء المتحرك ما قبل مفتوح تشك كسره ما ما أبيت شيء ألف اسم مختار أكرر اسم فاعل وأكرر اسم مفعول بيت مختار أبيه حل بالجرة وبي ينحل بالجرر يا ياه حل بالجر كار بيل باشا كابو أجر كلميك واحد بيني علما بو منعادات كير تنها أبيت أشي حذف كي كوتايك كي نبي ألفك حذف كي بينا عند سلاوي ألفك إيش يعني أصلي اصليا زائدنيه لان المعتل الفقيم وساء اصلي لان الاصل بوشي اصليا تعليل بؤ وان لان الاصل مختير اصل كيل صرفه مختير او مختير بالفتح ها مختار. فابدلت الياء الفا يعني يا كم متحرك بين يا يانشى ب متحرك مكسور بين مفتوح به فأبدلت الياء ألفا وعن الأخفشي إجازة حذفها أخفش لا درستا درستة يعني حذف ألف كي يعني مختة يعني مختو مختو يعني يامختا وعن الأخفشي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 مرامي في النسب اصلي مرامي وي مرامه مرامه مرامه كما شبه الف ياء نسوى لا يوا تواوى اجر الف يائ نسى ي الف بنسيا جوانتربو كما شبه الف مرامه في النسب بألف حبارا هايب كده باش باشتربو يعني والدقيق ان يرسم مراما بالالف بس عرف على صوره ياء اكو حبارات بارك الله فيك بس هل وتجيء والدقيق ان أن يقال مرامى مرامى بالالف لا الياء كما شبه ألف مرام في النسبي اسم مرامات, مرامات هيا النسبة هيا النسبي بدأ مشدد بونسبة أبته شيء ألفك حذف بيت أبته مرامي مرامي الين ووكلون شي وياه حبارا أجن نسبي بدأي ألفك بيت أبته حباري هركن مرامات مراما اصل كحرف حرف لمراما اصليه مراما اصل اصليه حرفه بلم لنسباه حذف به علي حباراء الف أخيري حبارا زائدة زائده لكنه بالنسبه حذف به علي اما لبرشي شيء حذف ولا شبيه بالشي شبيه بالزائده لابره هندي شوين احاسف به شبيه بالزائدة عليه مختاريش شبيه بالزائدة <تصفيق> ها <تصفيق> اخر حكمي اصلي هي. حكمي اصلي هي. بوي عليه لان المعتل اصلي اصلي, أصلي على حاشك عليه قوله لان المعتل اصلي اصلي اي لان حرف العله اصلي بو لان المنقلب عن حرف اصلي اصلي حكمه اصلي هي واصلي ن حكم اصلي هي چونك بديل اصلي كما شبه الف مرامي في النسبا كما شبه الف مراما في النسب بالالف حبارا فحذفوها وفي نحو دلامص علما دلامص كبينه شيء علم لأن الميمة دولامس لا حشيكا نتيتي الدولامس بضم الدال المهملة البراق البراق كشي حيوانيك يعني من غير النقطة المعجمة مش منقطة الدلامس أجر بكن علم كانت زائدة بدليل قولهم درع دلامس ودرع دلاص وصف كده هي ودرع يعني كده ميم ما قولهم درع ودرع دلاس ولكنها حرف صحيح لا معتل لأن الميم وإن كانت زائدة بل وإن كانت زائدة بدليل قولهم درع عند ودرع دلاص ولكنها حرف صحيح لا معتل با زائد يجبت مرجنيها محرفك زائد حروف علا واضحة وإن كانت زائدة بدليل قولهم دير عنده لصول زائدة شون زانيت أقل بكريد إسقاط كريو معناش تيقنات زائدة ومرجي جنيها مو زائدة شبيد حروف علا وفي نحو سعيد وعماد وثمود لأن الحرف المعتل لم يسبق بثلاثة أحرف يعني سعيدو عمادو ثمودو نش جائزة جائزة لهن اندكي هاتشان يكشي هاتشان يك هاتشان يكتشي هاتشان يكتشي هاتشان يكتشي هاتشان يكتشي هاتشان يكتشي هاتشان يكتشي يعني لسعيد هاتشان يكتشي هاتشان يكتشي هاتشان يكتشي هاتشان يا سعو, يا سعو يا عمو يا ثمو يعني ت شيب كده هادو شيء بيحذف كده هادو شيء بيحذف كده وكمشون يا منصور وكمشون يا منصور فراغ الله يتواني حذف كده وأنشد سيبويه تنكرت منا بعد معرفة لمي لمي يعني يا لميسو تنكرت منا يعني انك يا لميس قد انكرتنا في الكبر والشيخوخه بعد المعرفه التي كانت بيننا زمن الشبابي لميس ناي افراتيكا بلميري يا اكا انك يا لمو هناج ليكتبري هنا تما شاكه لشتي كموت او يما بسنيه من حلالو وفي نحو سعيد يعني اخفش استدلال بو جواز الحذف عليك مي انا بويك مختار الف مختار اثباتك كحذفك كريت توتشي هنا مرامي هنا وتشي مراما شون أجر نسبي بدنا لا يأك مشدد علينا مرامي هالفكر حد فكرية أصلية بناء أن على سؤال وين الحباراء أشياء كذا أجر حباراء اللي سنادي بدنا لا يأك حباري كابو مختار شروعة. طالما لا لا لباس أوابك أجر الشرطة كانش متحقق نبى حد رسته لسعيد شاء لسعيدي شا دلوستا تشي بكريت ولو شرطكيش نقصانك سي حرف نروشتوا أتوانين تشي بكين بكين يعني أوكاتا لسعي لسعيدو قالين يا سعي السعي يخو مانا سعي يا عمادو عما ويا ثمودو ثمو لان الحرف المعتل لم يسبق بثلاثه احرف وعن الفراء اجازه حذفهن يعني اخر وانشد سيبوي تنكرت منا بعد معرفه لمي يعني يا لميسو تنهاسي نكح حذف الكو يا اكي اي يا لميس فحذف السين فقط وفي نحو هبيخ و لان لأن حرف العلة محرك تماشى حرف علة هاتوا لپيش آخرهوا حرف علة هيا بلام لبروي محركة يا أكا ساكن يا هبيخ هبيخ يا إدوم يا هبيخ ياه بلام لبروي حركة هيا ساكن بحرف علة حساب ناكر وقنور لبري الواوكا محركة بمبابا حساب ناكلة هبايخ منالك جنجي كناعم بيت اه بشي خفيان الناعم يعن يعني ضخم الرأسي كسيك سري <تصفيق> يعني يمكنك ان تكون هناك من في ان تكون هناك من مش شرطة تكون هناك من يمكنك يا تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك هنا. تكون هناك من يمكنك ان لا حذف لترقيمه أن يكون المحذوف كلمة برأسها، وذلك في المركب تركيب المزج نحو معد كرب وحضر موت تقول يا معد يا حضر بوشوا أجزك أن شيك حذفكِ وصلى الله على محمد.